منك يكفيني ويكفي كل من سألوا ويسري في شراييني غياف حين أبتهل فكالعتبال كي ترضى قلبي نابض نبضى فرقسي ساجد أرضى لك الملك لك الحمد لك الشكر، وعمري العمر، وفي الغفران لك الملك لك الحمد لك الشكر، وعمري أنقض العمر، وفي أفراني للأمل <مفراني> <مفراني> لك العتبال كي ترضى فقلبي نابض أبضى ورأسي ساجد أرضى. قلبي فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل أعود اليوم يا ربي وشوقي ما جفي قلبي فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل لك العتبى لكي ترضى Alpina, Birun, Apa, porotsi, Säki, من كفيه يسقينا وهل تروى أمانينا وبالمختار نكتاحينا ترى نلقاه هادينا ومن كفيه يسقينا وهل تروى أمانينا وبالمختار نكتاحينا قلبي نابض نبضى رأسي ساجد أرضى